وَتَرَنَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُم بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شِيْطَانِ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَن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 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً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 انه على كل شيء قدير وَأَنَّ الساعه اتييه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نط م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 10. ذلك هو الضلال البعيد 11. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 12. لبئس المولى ولبئس العشير 123. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما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 هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤسهم الحميم.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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنّة تدري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساير من ذهبوا ولؤلؤوا ولباسهم فيها حرير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 يمين والركع السجود واذين في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكل منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ ليقضوا تفثهم وليوفن ذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك وَمَيِّعَ الْحُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ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 اِن فَتَخْطَفَهُ طَيْر او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سحيق. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ ما محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا ما من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فله أسلم 119. وبشر المخبتين 110. الذين إذا ذكر الله وجلت قنوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبود نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكرو اسم الله عليها صفا ففإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 118. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذانوا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 وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ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 ما قتلو أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلين يرضونه، وإن الله لعليم حليم.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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا ثُمَّ يُخْضِرُهُ ثُمَّ يُعِيدُهُ جَذْوًا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفوه لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إن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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي أُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكُمْ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 يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قد الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 117. إن الله سميع بصير 118. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور 119. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون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 119. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير